شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ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 والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم وَلَا يُخَفَّفُ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطريقون فيها وهم يصطريقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو نعمركم. وذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن det